بشرٌ مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحدٌ فاستقيموا فاستقيموا إليه واستغفرو وويل للمشركين الذين لا يعطون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر يوم ميم قل ان انكم لا تكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجانون له اندادا وتجعلون له انتدا ذلك رب العالمين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 لَمَلَائِكَةٌ فَإِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا عَدٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحًا صر صرًا في أيام حسات لنزيقهم لنزيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون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 ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظننكم الذي ظننتم بربكم ارداكم ارداكم فاصبحتم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 له العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدون الشمس ولا للقمر واسجدون لله واسجدون لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون.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 إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه درآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء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 قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كثرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم